والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنودا وإنه على ذلك لشهيدا وإنه يجب حب الخير لشديد، أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور؟ أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور؟ وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لا خبيث.